فليلتنا هذه في سورة والشمس والضحاها وأيضا الليل إذا يغشع إذا أسعفنا الوقت هذه السورة سورة الشمس سورة عظيمة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العشاء والشمس والضحاها وأشباهها أي كالليل إذا يغشى والضحى ونحو ذلك لأن هذه السور سور فيها تقرير العقيدة لأنها نزلت في مكة وكان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مصبه كلا على تقرير عقيدة توحيد الألوهية وما يتبعه من توحيد الأسماء والصفات تحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي أن يجتهد الناس في صلاتهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرئت قراءته في صلاته فكان يقرا في الفجر بطوال المفصل غالبا وهي من قاف الى غم و في صلاه العشاء ب اواسط المفصل هكذا في الظهر والعصر في المغرب بكصار المفصل مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالمرسلات في المغرب قرأ بالطور وقرأ بالصافات وقرأ بالعراف وأيضا قرأ بألف لاميم تنزيل في الظهر والعصر سمع ذلك منها عليه الصلاة والسلام فإنه كان يجهر بالقراءة أحيانا ليعلم أصحابه بما يقرأ ليشرع لهم عليه الصلاة والسلام هذه السورة التي يقول الله جل وعلا في هو الشمس وضحاها يقسم الله جل وعلا بآيات كونية محسوسة للعباء لينبههم على الاستدلال بها على توحيد الرغوبية وعلى عظمة الله جل وعلا وكمال قدرته ثم يكون ذلك دليل على توحيد الألوهية والشمس والضحاها هذه الشمس المعروفة التي خلقها الله على هذه الأيئة العظيمة التي فيها منافع للمخلوقات جميعا ضحاها أي ضوءها ونورها الذي يكون في النهار الضحى في الأصل هو الوقت المعروف حينما ترتفع الشمس قليلا. لهذا السن النبي صلى الله عليه وسلم تجديدا لشكر نعمة الله صلاة الضحى فهي سنة مؤكدة الحاصل أن المراد يضحاها أي ضوءها ونورها أما ما يذكر في التفاسيل من بعض التفاسيل أنه النهار كله هذا لا يظهر وجهه لأن الله أقسم بالنهار في الآية الثالثة معلوم في طوائد التفسير أن التأسيس تأسيس المعنى أولى من تأكيده والقمر إذا تلاها هذا القمر الذي جعله الله منيرا في أيام ومستترا في أيام تابع للشمس يتبعها أي تلاها أي تبعها ويتبعها على أوجه حينما يهل الهلال الهلال كل شهر فإن الشمس تسقط أولا والقمر يتبعها فهذا دلالة على أن الهلال الهلال الشهر قد استهل فهو تابع لها وتابع لها في غروبها فإنه إذا غربت الشمس طلع القمر وهكذا فهو لها من أوجه سنها الله جل وعلا بقدرته الكونية والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها النهار المعروف إذا جلاها أي جل الشمس فإن الشمس تطلع ضعيفة فإذا بزغ النهار تجلت الشمس تجلية تامة على الأرض وأصبحت في قوتها ومن معاني جلاها أيضا أن النهار يجلي ما في الأرض فإن النهار إذا بزغ تجلى ما على الأرض ما على وجهها بأكس الليل ولهذا فإن الحوام وأمثالها تستثر بالليل لا ت... تعرف ولا فيخافي عن الأنظار أما في النهار فيتجلى كل شيء للأبصار هذا أيضا من معاني والنهار إذا جلاها من معاني النهار أيضا إذا جلاها أنه إذا جاء النهار تجلى الليل تجلت الظلمة الظوء يجل هذه الظلمة التي هي علامة الليل هذا معنى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أي إذا غطى الشمس فالشمس هذه التي تكون في مكان مضيئة مضيئة هذا المكان إذا جاء الليل غطى هذا الضوء الذي جاءت به الشمس فهذا معنى والليل إذا يغشاها فهو يغطي الأفق بظلامه يغطي الأفق والأرض بظلامه والسماء وما بناها السماء هي السماء المعروفة وهي سبع سماوات وقوله وما بناها اسم الموصول هنا ماء إما أن يكون بمعنى الذي فيكون المعنى حينئذ والسماء والذي بناها فهو قسم بها وبالذي بناها وهو الله جل وعلا ومعنى بناها خلقها على هذه الهيئة المرتفعة لهذا السمك بلا انفطار فيها ولا انشقاق بلا عمد ترونها محكمة فهو الله جل وعلا ويصح أن تكون مصدرية فتكون يكون المعنى على هذا والسماء وبنيانها شاره إلى هذا البنيان المحكم المتقن والكل صحيح لأن الآية يصح فيها أكثر من معنى وهذا من إعجاز القرآن السماء وما بناها والأرض وما طحاها أيضا الأرض هي الأرض المأهودة المعلومة وهي سبع أراضي ولم يريد في القرآن أن الله قال سبع أراضي إلا في آية واحدة وهي في قوله تعالى لما ذكر سبع سماوات في آية الطلاق قال ومن الأرض مثلهن فدل على أن الأرض سبع من كتاب هذا هو دليلها أما من السنة فكثير الحاصل أن الأرض هنا أقسم الله بها وأقسم بخالقها بذاته الشريفة فمأن هذا هو والذي طحاها وطحاها هنا معنى سواها ومدها وبسطها كما مر في آيات كثيرة أو المعنى إذا كانت مصدرية هو الأرض وتسويتها وفي هذا اشاره إلى أن تسوية الأرض أنها من حكم الله جل وعلا ومن نعمه على هذا الخلق فلو أنها لم تكن مستوية لم استطاعوا أن يعيشوا عليها في الأرض وما طحاها ونفس وما سواها النفس تطلق على معاني كثيرة منها تطلق على الدم في اصطلاح اللغة وأدلة الشرع تأتي النفس بمعنى الدم ومنه قول الفقهة وما لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل وتأتي بمعنى الروح يا عيتها النفس المطمئنة وتأتي بمعنى النفس التي هي الروح والبدن فهنا يصح أن تكون بمعنى الروح والبدن فمعنى هذا والنفس ونفس وما سواها أي والذي سواها خلقها مستوية على أحسن الهيئات والأشكال ويصح أن تكون والروح فهو قسم بالروح التي جعل الله فيها من اللطافة والخفة والقدرة على التحرك من هاهنا وهاهنا وما فيها من المآني التي تتأثر بالفرح والسرور باللذة وضدها وهكذا فيكون على هذا المعنى ونفس وما سواها أي أن الله فطرها فطرة مستقيمة وهي فطرة التوحيد وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فطرة التوحيد لله جل وعلا والمعرفة به معرفة تقوده إلى توحيده ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه لم يقل أو يسلمانه لأن الأصل هو الإسلام لله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل أنه يقول خلقت عبادي حنفاء واجتالتهم الشياطين عن دينهم ويصح أن يكون أيضا معنى هذه الآية كل نفس ليست بني آدم فقط فيكون إقسام بكل نفس وما سواها والما والحرف الموصول هنا اسم الموصول هنا ما كما سبق إما بمعنى الذي أي والذي سواها أو بمعنى وتسويتها, وتسويتها على المصدرية الحاصل أن نعرف المعنى وأنه يصح فيها في هذا معاني كثيرة ونفس وما سواها فألهمها أي ألهم هذه النفس الضمير يعود إلى النفس ألهمها فجورها وتقواها معنى ألهمها أي بين لها وعرفها وأوضح لها على ألسنة رسده عليه السلام طريق الفجور وطريق الشر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين فهذا واضح الجميع أن الله سبحانه وتعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بين طريق الخير وطريق السعادة في الدنيا والآخرة وطريق الشر الذي يقود إلى الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة وأيضا يحتمل أن يكون ألحمها بمعنى هداية التوفيق والسدات فشاء الله لأنفس من المخلوقات أن يوفقها ويسددها إلى طريق الخير وشاء بقدرته الكونية للشرعية أن يخذل أقواما فيصيرون إلى طريق الشر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فيوسرون إلى عمل أهل الشقاوة حينما سئل فيما نعمل ونكدح أفي شيء في المستقبل أم شيء قد قضي قال فيما قد قضي قال في فيما العمل فقال النبي السلام أما أهل السعادة فكذا وأما أهل الشر فكذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذه الآية ليست بدليل لأهل لي من خالف منهج الحق كأهل أهل القدرية الذين نفوا القدر كلية قالوا إن ما يحصل في من المخلوقات أنه ليس بمقدور لله حاشى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وسبحانه وتعالى عما يقولون وأيضا أهل الباطل وهم الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على عمله ك... كقول قائلهم أو كما في قول الشاعر راد عليهم أو مبينا حال قولهم ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماهي حكي أن عمر بن عبيد جاء رجل أعرابي على الفطرة قال له إنني سرقت مني حمارا سرقت مني حمار فقال فأريد أن تدعو الله أن يردح عليه قال عمر اللهم إنها إن الحمار سرقت ولم ترد سرقتها اللهم فرددها قال له الأعرابي بئس ما قلت وما أخبث ما قلت إذا سرقت بدون إرادته فقد يريد ردها ولا يحصل هذا أعرابي على فطرته رد على شيخ من مشائخ الذين أهل الضلالة الذين خرجوا عن منهج الحق لهذا منهج أهل السنة وجماعة أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة وكتب أول ما, أول ما خلق القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء لهذا للقدر أربعة مراتب أن الله سبحانه الأولى أن الله علم ما كان وما لم يكن وما سيكون علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علمه أزلا سبحانه وتعالى ثم الدرجه مرتبة الثانية الكتابة أن الله سبحانه كتب كل شيء مما قدره في اللوح المحفوظ مرتبة الثالثة المشيئة أن كل شيء يقع فبمشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية حتى ما يعمله العباد ولهذا قال والله خلقكم وما تعملون المرتبه الرابعة مرتبة الخلق أن الله جل وعلا خلق كل شيء ولكل مرتبه آيات كثيرة تدلك على أن من اتبع منهج الكتاب والسنة فإنه يسير إلى الطريق الصحيح فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الفلاح هو الفوز بالظهر والنجاة الفوز بالظفر والمطلوب والنجاث من المرهوب. فمن هو المفلح أثلح من زكاها زكاها له النفس طحرها ونقاها من الشرك بالله أز وجل الشرك الأكبر والشرك الأصبر ووسائل الشرك ومن البدع قليلها وكثيرها طحرها من أيضا من رجاي من دجس الاعمال الفاسده من المعاصي والسيئات بهذا تحصل الزكاه الكاملة والطهارة التامه قد افلح من زكاها قد خاب من دسها خاب خسر ودسها من من دسسها أي اخفاها تقول دسست كذا في الرمل أو في التراب اذا اخفيته ومنه ما يسمى عند الناس بالدسوس الشراب لأنه يخفي الرجل أو القدم في هذا اللباس معنى هذا قد خاب من دس هذه النفس أي أخفاها وأخملها في رذائل الرجس رذائل الشرك رذائل المعاصر ولهذا تجد الذي يتجه إلى المخلوق ليصرف له شيئا من أنواع العباده التي لا يستحقها إلا الله قد أخفى قد أخفى نفسه في الرذائل وهكذا تجد الذي يرتكب المعاصي والسيئات قد أخفى نفسه في رذائل المعاصي والسيئات ولم يرفع نفسه إلى الأمور العالية من الطاعات والتقوى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها ثمود هم قوم صالح وكلنا يعرف ما قص الله من قصصهم كذب الثمود بطغواها الباه نبى سببية بطغواها أي بسبب طغيانها ومجاوزتها في الحد من التكذيب وعصيان الله جل وعلا ورسوله عليه السلام أو أيضا كذب الثمود بطغواها الطغوى أيضا يصح أن سطلق على العذاب فكذب هؤلاء الأقوام بعذابهم الذين وعدهم رسولهم إنهم لم يتوبوا ويرجعوا عما عليه كذب الثمود بطغواها إذ انبعث حال أي وقت ان انبعث أي انتدب خرج إذ انبعث أشقاها الأشقى ورجل كان عزيز في قومه شريف فاستغلوا عزته وشرفه وكرامته فيما بينهم قالوا هذا هو الذي الشريف الذي يمكن له أن يقتل ويعقر هذه الناقة ولا يصيبه شيء لشرفه وكرمه وعزته لأنهم انحطت أنظارهم على الأمور المادية الدنيوية إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها منصوب على التحذير احذروا ناقة الله التي طلبتموها آية للإيمان ولم تؤمنوا فاحذروا ناقة الله أن تعقروها, أن تعقروها واحذروا سقياها اليوم الذي قال لكم الله على ما أوحى الله لي لكم شرب يوم ما لكم شرب يوم ولها شرب يوم معلوم ما كان منهم إلا التكذيب الجحود فقال الله كذبوه فعقروها العقر هو أن تعقر أحدى قوائم العبل والبقر ثم أطلق في اللغة على القتل والإحلاك فمعنى عقروها أي قتلوها فإنما الذي قتلها هو رجل واحد ولكن الله قال فعقروها نسب الفعل إليهم جميعا لأن الراضي بالفعل كالذي فعله الراب بالفعل كالمباشر فأقروها فدمدم عليهم دمدم أي أطبق عليهم من دمدم في الأرض ومن دمدم القبر أي إذا سواه ترابا دمدم عليهم أي استأصلهم بهذا العذاب الذي أوضحه الله في آيات كثيرة دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي ليس لم يظلمهم وإنما بسبب ذنبهم فسواها أن هذا العذاب سواه بين غنيهم وفقيرهم صغيرهم وكبيرهم فهو عذاب مستوى فيه الكل لأن هذا عقر وكذب وهؤلاء يرضوا فالكل في العذاب سواء ومن هذا أخذ أهل العلم أن الراضي بالفعل كالفاعل ولهذا حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قال ويل للعرب إلى أن قال قالت أنا أهلك وفين الصالحون قال نام إذا كثر الخبث فالحاصل أن الراضي بالفعل السيء ولم ينكره بدرجات الإنكار الثلاثة حسب استطاعته فهو في الإثم كالفاعل يسواها ولا يخاف عقباه الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق يعلم ما كان وما لم يكن وما, وما سيكون فهو لا يخاف عاقبة هذا العمل ولا تبئة هذا العمل ليس كالملوك الدنيا حينما يذنب شخص ذنبا فهم يرون هل هذا العذاب لمصلحتهم هل سيتولد على عذاب هذا الشخص مفاسد أخرى لا الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء فلا يخاف عقبها أو لا يخاف تبعة هذا العمل